وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتدى بأداء إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح الورقات في أصول فقه أمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم الرابع من شهر ربيع الأول النبوي عام سبعة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرنا في المجلس الماضي تعريفا لأصول الفقه وما يتعلق بذلك وما ذكرت المصنف ورحمه الله وتبارك وتعالى ومبادئ العلوم ومبادئ العشرة للعلوم اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأحكام الشرعية قال رحمه الله تبارك وتعالى أنواع الأحكام والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق بي ويعتد به والباطل ما لا يتعلق بي ولا يعتد به أنا أخذ إن شاء الله وتبارك وتعالى ما تيسر من هذه القطعة لأن في النية إن شاء الله أن نكملها كاملة لكن نعلنا نأخذ نصفها فيقول رحمه الله تبارك وتعالى الأحكام سبعة الواجب والمندوم والمباح والمحظور والمكرور والصحيح والباطل الأحكام الشرعية الحكم الشرعي كلمة الحكم لغة هو المنى يقال أحكم الشيء أي منع قروج أي شيء عن طوعه في ذلك وقد قال الشاعر أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب يعني يا بني حنيفة أحكم أي اخبثوا واضبطوا وامنعوا سفهاءكم من العبث التحرك كما إلى ذلك إني أخاف عليكم أن أغضب وشرعا الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأقوال المكلفين طلبا أو إذنا أو منعا أو وضعا قال ابن عاشر رحمه الله في المنظومة التي تدرسناها الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضيف على المكلف اثقنا بطالبنا واذننا وبوضعي لسببنا وشرطنا وذمنعي فهذا تعريف الخطاب الشرعي يقال شيء الزمني ان اقوم اخرج من الفراش نعم نعم وشرعا قلنا هو خطاب الشرع والشرع المقصود به هو قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صح عنه في السنة النبوية الشريفة الله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو المشرع وهو الشارع ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الشارع بإذن الله فإذا قلنا قال الشارع فإذا قلنا قال الشارع فالمقصود به هو الله سبحانه وتعالى وقد يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع بإذن الله هذا والصواب معنى أن الله سبحانه وتعالى ترك له حق التشريع بإذنه والدريع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رضي الله وتبارك وتعالى عنهم النهي عن لما ذكر لهم النهي عن قطع الشجر في الحج للمحرمين أو في الحرم قال له عمه العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم ولقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهذا الاستدراك هو تشريع منه صلى الله عليه وسلم وهو بإذن الله سبحانه وتعالى وهو تشريع بإذن الله سبحانه وتعالى وبهذا نفهم أن الحاكمة والمشرعة هو الله سبحانه وتعالى وهذا مما تقرب في جميع كتب الأخر هو من الطريف أن ينبري بعض الناس اليوم ويقولوا أن الكلام عن الحاكمية حاكمية الله سبحانه وتعالى واختصاصه بالتشريع هو من مذهب الخوارج وليس من مذهب آل السنة وهذا كلام فارغ في حقيقة الأمر. هذا كلام فارغ لأن جميع مذاهب المسلمين وبدعيها اتفقوا على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى والخوارج ليست مشكلتهم أنهم يقول إن الله هو الحكم ولا أن الحكم لله سبحانه وتعالى إنما مشكلتهم أنهم نازعوا في أمر مباح بل واجب فإنهم قالوا لعلي بن أبي طالب انكرم الله وجهه حكمت الرجال في دين الله فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى قال يحكم به ذوا عدل منكم هذا أني رجلان وهذا دينه وعلي رضي الله عنه قال لهم هذا كتاب الله هل ينطق هل يتكلم يحكم به العلماء فإذن مشكلة الخوارج أنهم بجهلهم ناقشوا في بدهيات الأمور وإلا فعلا شعارهم إن الحكم إلا قال علي رضي الله عن كلمة عقب وريد بها باطل لا يناقش فيها أحد. لا يناقش أحد من المسلمين سنيهم وبدعيهم حتى الشيعة حتى سائر أنواع المبتدعة لا يناقشون في أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى هذه كتب الأصول بين يديكم بل كتب العقيدة تؤكدوا على هذا المعنى نرجع إلى ما كنا بصدده لأنه عندما نقول الحكم الشرعي نعني أن الخطاب الذي يستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إليهما وهذا خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين والمصنف هاهنا رحمه الله دمج بينهما ولم يحدد لذلك بعض الناس قالوا هذا الصراح خاص للشيخ هذا الصراح خاص للشيخ يعني قال الأحكام سبعة، والصواب أنها خمسة، ونقول إن الشيخ رحمه الله في كتبه الأخرى كالبرهان والتلخيص، فصل هذا، إن هذا, هذا متن صغير ابتدائي للمتدئين، فلا يفصل فيه، لكنه دمج، ذاكر القسمين، أو قسم الأول من الأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية، والقسم الثاني هي الأحكام وضعية وهو ذكر كل الأحكام التكليفية وذكر بعض الأحكام الوضعية معنى لم يذكر الأحكام الوضعية هنا كلاما فما المقصود بالأحكام التكليفية boys play Céline vous dit. Céline Céline Céline dit. الشرق, طلب, طلب, l'a dit elle madame elle avait donc il y a une chose est dure il a fréquenté قال ما, طلب, ما ما هو خطاب الشرعي المقتضي فعل المكلف كما قال ابن عاشور رحمه الله <coughs> وإذ قال رحمه الله اقسام حكم الشرع خمسه طرائق اقسام حكم الشرع خمسه طرائق فرض وندب وكراهه وحرام ثم اباحه فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسن ذو النهي مكروه وما ابن عاشر رحمه الله لخصه لنا ودرسنا هذا وتكلمنا عنه فكأنها مقدمة لطيفة لأصول الفقر والتفصيل الذي سيكون بعد ذلك هو في الورقة إذا خطام الشرع المقتضي فعلا المكلف هذا المكلف وهو أنا وأنت وهي من هو المكلف؟ قال ابن عاشر وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغي بذن أو حملي أو بمنين أو بإمداد الشعر أو بثمان عشرة حول يعني المكلف هو الإنسان البالغ العاقل وهذا المكلف تكليفا كاملا وهناك ناقص الأهلية ناقص الأهلية إما لجنور أو لطفولة أو ما إلى ذلك من أولا هذه تسمى الأهلية. إذن <تصفيق> هذه أقسام حكم الشرع التكلفية وهي التي سنفتتح بها. وأما أقسام حكم الشرع الوضعية وما معنى الوضعية. يعني أن الشرع وضعها لتعرف الأحكام التكلفية. يعني هي ليست وضعية كما نقول أحكام الوضعية. لا, لا ندرس في شرع الله عز وجل كلاما وضعيا هكذا وضعوا الناس بأهوائهم نحن نتدارس دين الله سبحانه وتعالى الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه والذي حرره وقرره وبينه علماؤنا رحمه الله ما هي أقسام حكم الشرع الوضعية قال هي الشرط والمانع والسبب هذه الثلاثة تؤدي إلى الصحة والبطلان أو الفساد الصحة أو البطلان ويمقال الفساد أيضا بعض العلماء يفرقون بزر. إن شاء الله رعلا نأتي على ذلك إن شاء الله بين الباطل الفاسد بعضهم يجعله شيئا واحد أقسام وحكم الشرع، القسم الأول هو الواجب. قبل أن نأتي على تعريف الواجب، نقول ان الفقه هو هذه، هو معرفة هذه الأمور. ولسنا نقصد بالفقه معرفة هذه الأمور، يعني معرفة تعريفات هذه المصطلحات، معرفة تعريفات هذه المصطلحات، هذا أصول الفقه. لكن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية كلها و يعني انزلها منزلتها هل هي محرمة هل هي واجبة هل هي مباحة هل هي مكروهة هل هي مندوبة هذا هو والمعاملات الشرعية هل هي معاملة صحيحة أم فاسدة هل هي معاملة صحيحة أم باطلة وهكذا يقال لنصحة والمطلان لها تعلق بالعبادات ومنها ما له تعلق بالمعاملات وبهذا يتبين لنا بارك الله فيكم أن الفقه هو معرفة هذه الأمور فمن لم يعرف هذه الأمور فليس بفقه ومن لم يعرف كيفية استنباطها فليس بفقه قد يكون شخصا مقلدا ويقول ما قاله من سبقه من الشيوط هذا يعني يحافظ للمذهب أو مطلع عليه أو ما إلى ذلك لكن الفقيه هو الذي يعرف مراتب هذا عباد وهي من من خلط بين الواجب والمباح هذا جهل ومن خلط بين المكروه والمحرم هذا جاهل ومن خلط بين المستحب والواجب هذا جاهل وما أكثر ما يقع الناس فيها يأتود إلى المباحات ويقيمون عليها معركة حامية الوطيس ويسال فيها مداد كثير وتكتب فيها مصنفات عديدة وحاصل الأمر أن النزاع في مسائل مستحبة أو مباحة وغالب من يفعل هذا يفتر عن الأمور الواجبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فقد استنفذ طاقته في الأمور المضاحة أو المستحبة أو حتى المكروهة أو حتى المبتدعة المذمومة وترك الأمور العظيمة التي كان عليه أن يقيم عليها الدنيا ويصبح بالإنكار عليها أو الأمر بها المعرفة مراتب العبادات ومراتب الأحكام من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له فما هو الواجب؟ الواجب يا إخواني بارك الله فيكم عرفه العلماء لغة واصطلحة. واللغة سبحانه الله تعين على ما فهموا الإصطلاح وعندما نقول الاصطلاح يعني, يعني ما عليه علماء ذلك الفن يعني أصوليون ما على ماذا إصطلحوا في هذا اللفظ اللفظ قد يكون لفظا لغوياً وينقله الشرع إلى معنى آخر أو ينقله الاصطلاح إلى معنى قريب من ذلك لكن إما يخصصه إما يعيوه فالوجوب في اللغة هو السقوط يقال وجب الشيء أي سقط قال سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني الجمال عند نحرها تنحر وهي قائمة فبعد موتها تسقط فاذا وجبت جنوبها وكلوا منها يعني اذا سقطت على جنوبها فكلوا منها و النساء عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وسط صيفة الصلاة رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس يعني سقطت هذا الوجوب لغة وأما الوجوب شرعا فقد عرفه الشيخ عرفه أو الإمام الحرمين رحمه الله هنا فقال الواجب ما يثاب على فعليه ويعاقب على فعليه كهذا سبحان الله الأصوريون أو المناطق في الأصل يقولون ان تعريف الأسياء يكون إما بالحد أو بالرسم إما بالحد أو بالرسم ما هو الحد وما هو الرسم قالوا الحد هو بيان الحقيقة والماهية يبين حقيقة ذلك الشيء وماهيته وكلمة ماهية هي جواب ما هو والرسم هو بيان الثمرة والأثر من ذلك الشيء والتعريف بالرسم أسهل من التعريف بالحد ولكن التعريف بالحد أدق والشيخ هنا التجأ إلى التعريف بالرسم لأن هذا المتن ابتداء فالمبتدئ يريد أن يفهم ما, هي ال... يعني ما هو الفائدة من هذا ال... كأن تقول مثلا الإنسان ما هو الإنسان هو الضاحك النشيط هو ذلك الذي يلبس جلبابا ويأكل فأكد يفهم هذا ألا هو معنى الإنسان لكن المناطقة يعرفون الإنسان يقول هو حيوان ناطق إذا انتفهوا منها أنه كائن حي مثل بقية الكائنات الحية لكن صفته وميزته أنه ناطق وبقية الحيوانات صامتة عجماء وبذلك يقال عنها في العربية العجموات وقال صلى الله جرف العجماء جبار يعني ساقط إذن هذا التعريف الذي عرفه الشيخاهنا وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على فركه هو ليس حدا ضابطا مانعا لكن يفهم منه أن الواجب هو الشيء الذي إذا فعلته تأخذ الأجر على فعله وإذا لم تفعله تستحق العقوبة فإن قيل طيب هناك أمور غير واجبة وقد رقب أصحابه مثلا الفقهاء يقولون إن من ترك إذا قرية تركت الأذان تقاتل والأذان سنة كيف هذا؟ الجواب أن يقال أما على مذهب أصحابنا فمشهور المذهب أن الأذان فرض كفاية اذا اجمعت القريه على تركه فقد ترك الفرض تلزم به ولو بحد السيف واما على القول الاخر وهو وهو الذي شهره اخرون واخذ به بقيه المذاهب ان الاذان سنه فنقول ان فنقول إن العقوبة في الدنيا لا تستلزم العقوبة بالآخرة لأنها من باب الإلزام هي ليست عقوبة أخروية نحن نتحدث عن العقوبة الأخروية التي يعاقب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك بعض الناس مثلا يمنعون من الشهادة لأن أهليتهم ناقصة فالطفل شهادته ناقصة هذه ليست عقوبة إذا منعناه للجهادة والعبد أهلية ناقصة فالشهادته غير مقبولة والمرأة شهادتها لوحدها من غير أن تنضم إليها مرأة أخرى ناقصة لا تسمع هل هذه عقوبة؟ مع أن الشهادة ليست واجبة نقول ليست عقوبة ولكنها إجراء شرعي حتى تتم الشهادة وهكذا يقال أيضا الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وقد يعفو الله ومجرد يعاقب شخص واحد ويعفع على الآخرين يعني تتم بذلك يتم بذلك التعريف على أن هذا التعريف كله يمكن أن نناقشه ونقول هناك تعريفات أخرى وذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أدق من هذا التعريف من ذلك ما بعض العلماء من قولهم إن الواجب هو ما طلب الشارع فيه له طلبا جازما وهذا تعريف ابن عاشر رحمه الله واستحق تاركه العقاب هذه أفضل بمعنى أن تاركه يستحق العقاب وقد لا يعاقب قد لا يعاقب قد يتخلف العقاب لعفو الله سبحانه وقد يتخلف لأنه ابتلي ببلاوة ببلاوي منعت يعني غفرت له وقد يتخلف العقاب لدعاء الصالحين له أو لدعاء ولد له وقد يتخلف العقاب لجهله بأن ذلك الحطبة واجب وهكذا يقال في أمور أخرى راضحي إخواني إذن الله صلى الله سيدنا محمد هذا التعريف أدق من تعريفي المصنف رحمه الله في هذا المثل الصالح قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء إذاً، قد يغفر الله سبحانه وتعالى ولو للمذنب الذي لم يفعل المأمور به أو الواجب هذا الواجب يا إخواني له أقسام الحzew shall be a statement باعتبار الفعل نفسه <تصفيق> هو اما واجب معين واما واجب مبهم كيف واجب معين وواجب مبهم اما واجب معين كالصلاه والصوم الى ذلك هي واجبه معينه على كل انسان واما واجب مبهم ككفارات كفاره اليمين فكفارات واطعام عشر في مساكين او تطعيم الاذكاء او كسوتهم او تحرير فهذا واجب مبهم يبقى هذا او هذا او هذا انت مخير و هناك واجب بحسب الزمن بحسب الزمن او الوقت فهو اما واجب مضيق كصوم شهر رمضان لا مجال الا ان تصوم رمضان و موسع كالصلوات الخمس لك وقت قياري معروف من كذا إلى كذا ففي أي وقت من هذه الأوقات أديت الصلاة فقد أديتها واضح إخواني؟ ومنه ما هو واجب بحسب الفاعل فهو إما فرض عين أو فرض كفاية فرض العين كالصلاة الخامس وصلاة رمضان والحج ومع ذلك فرض الكفاية كسرات الجنازة وتكفين الميت والجهاد إذا لم يتعين وغير ذلك من أمور لذلك هذه الفروض فرض العين فرض كفاية إذا قام بالفرض الكفاية من من يكفور سقط الأمر على الباقي سقط الفرض عن الباقي قال ابن عاش رحمه الله والفرض قسماني كفاية وعين ويشمل المندوب ويشمل المندوبه سنه بذين بل اا هذه اقسام الواجب وهذه احواله ونذكر ال التعريف الثاني او الكسر الثاني من اقسام الحكم التكليفي وهو مندوب قال رحمه الله والمندوب والمندوب ما يثاب ولا يعاقب على تركه مندوب ما ولا يعاقب على تركه هذا التعريف. نقول لغة المندوق ما هو لغة المندوق؟ نقول جاء من الندب ندب يندب وهو الطلب والدعاء والحفظ على الشيء قال الشائر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه مجرد أن يناديهم يناديهم يعني يندبهم يأتون إليهم من غير أن يحتاجوا إلى دليل أو برهان على ما قال يصدقونه في ما قال الشاهد منها لا يسألون أخاهم حين يندبهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم فمعناه حين يستدعيهم ويناديهم ويطلبهم هذا من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح والتعريف الشرعي فقد عرفه المصنف ها هنا بتعريف لطيف خفيف وهو قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركيبه الذي إذا فعلته أخذت الأجر وإذا لم تفعله لم تأثب ولكن عند المحاققة والتدقيق أيضا هذا التعريف يلد عليه كثير من الأمور يلد عليه كثير من الأمور والشيخ رحمه الله في كتبه الكبيرة التنخيص والبرعان حرر التعريف فقال مثلا في, في البرعان الفعل المقتضي شرعا من غير لوم على تركه يعني أن الشرع أمرك به لكن لو تركته فأنت غير ملام لا تلام على تركه وفي التلخيص عرفه تعريف الأدق أفضل من البرهان فقال الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذنب والمأثم شرعا على تركه من حيث هو ترك لوم وعليه. فالمندوب إذا فعلته تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فأنت مأجور لكن لو فعلته على سبيل العادة هل أنت مأجور؟ بل لو فعلت الواجب على سبيل العادة فأنت مأجور نعطيكم مثالاً وسبحان الله لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا الموضوع وأتى بأمثلة عديدة تخيلوا لو أن إنسانا في قرية كل أهلها يعفون لحاهم فإفاء اللحية بالنسبة لهم هي عادة فهل يؤجر من أعفى لحيته؟ إذا لم, يق... إذا لم ينوي بذلك الطاعة لا يؤجر وكل نسائهم يلبسن العباءة الواسعة السابرة الحجاب الشرعي ولا يتصور أن تخرج منهم تخرج فيهن امرأة كاشف فهل لو فعلت المرأة ذلك على سبيل العادة تؤجر على فعلها لا تؤجر وإذا كبر هذا الغلام أو هذا الرجل من عادتهم جميعاً أنهم يذهبون للمسجد يصلون مع الفجر غير يناقشوا هذا الموضوع فإذا ذهب للصلاة من غير أي نوية فقط رأاهم يفعلون شيئاً ففعلهم وإذا جاء رمضان صام كما الناس ولا يفكر أصلاً أن هذا عباده وإذا هجم عدون على القرية قام الناس جميعا حملوا سلاحهم وقاتلوا فقاروا معهم ففي سائر هذه الأمور إذا لم يستحضر أنه لتعبد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يوجد واضح إخواني وهذا في الفرائض فكيف في المندوبات فكيف في المندوبات وكثيرا من الناس تتحول عندهم العادات العبادات إلى عادات مثلا لو قلنا إن الأضحية في عيد الأضحى على قول كثير من العلماء هي سنة وليست بواجبة ومشهور مدهب أنها سنة مؤكدة وتعرفون أن الناس يبالغون في في الأضحية في بلادنا هنا. لكن من فعلها لمجرد العادة واستدان بالربا وصرق يعني يعني صرق المال حتى يشتري الأمحية وفعل هذا كله هل هذا يؤجر على أمحية هذه؟ نكس قد يؤذر ولا يؤجر يعني قد يكون آثما بدل أن يقال إنه قد فعل أمرا يستحق عليه لمنه وجب على العلماء دوماً تذكير الناس بهذه العبادة حتى يستحضروا التعبد لله سبحانه وتعالى ويؤجروا أما إذا على سبيل العادة فهذه مشكلة قد لا يجرون على ذلك وأما إذا قال ولا يعاقب على تركه طيب هذا واضح طبعاً إذا لا يعاقب على تركه لكن لو تركه تعبداً لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر مصحضرة أن هذا الأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه فعندئذ هذا الأمر مندوب مستحب فلو تركه فلو تركه ذاك في المكروف فلو تركه ولم يفعله هل يؤجر هل يعني يأثم لا يأثم لكن هنا مسألة أن العلماء اتفقوا على أن من ترك الوترة دائماً لا يصليها، فهو مذموم. واتفقوا على ان من لا يصلي السنن ولا النوافر بتاتاً، فهو مذموم. بجروح العدالة فهو تسقط شهادته. فيقال هذه عقوبة دنيوية وليسة عقوبة الأفراوية، معنى أنه يوم القيامة لا يأثم على ذلك الفهم. وقد ذكر العلماء أن من مرادفات أو من درجات أفضل أن نقوم درجات المندوم السنة المؤكدة والسنة والمستحب والرغيبة على كل مصطلحات تدخل في هذا التعريف لكن علماءنا رحمه الله فرقوا قالوا السنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحظه عليه ولن يفعله دائماً والسنة المؤكدة ما حظ عليه وأمر به أمام الناس وأمام المذى والرغيبة ما أكد عليها ولم تبلغ إلى مهم فرد لكنها جميعا تدخل في هذا التعريف قال العلماء رحمهم الله الشاطبي وغيرهم العلماء إن المندوبات ما شرعها الله سبحانه وتعالى إلا تكون سياجا للأوامر فمن حافظ على المندوبات والسنن فسيحافظ على الفرائض ومن استهان بالسنن فقد بقي لو حاجز واحد وهو الفرائض فيسهل عليه استهانة في البيع لذلك تجد من يحافظ على النوافل يصعب عليه طبعا يصعب عليه أن يستهين بالفرائض سني صليت الخميس والايام القادمه اذا جاء رمضان يكون اشد استعدادا انسان يقوم لا يصلي النوافل اذا جاء جاءت صوافر صوافر الفرض يكون اشد اهتماما به هذا الاصل هناك بعض الناس يتمون ببعض النوافل اكثر من الفرائض تجد في التراويح وكذا يمرون ويؤكدوا على او قد يصوم مثلا عاشوره وهذا عرف ثم ياتي الفرض فيستهين لا شك ان هذا عقله منقوص لكن الغالب من حافظ على السنة الرواتب مثلاً وحافظ على الصيام الاثنين وخمس ومعيني فسيكون لفريضة أشدة تعظيمه وأشد من حافظ على العمر فسيكون أشدة من بالحج وهكذا يقال في السائر الأغور التي ندب إليها الشرع من حافظ عليها فحفاظه هذا دليل على تعظيمه الشرع ذلك ومعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلذلك قال العلماء إن من استهان بالنوافل والسنان فهو مجروح العدالة لأنه استهان بما عظم الشرع لا يصلي الوتر بتاتا الاستهانة بالشرع لا يصلي لغيبة الفجر بتاتا مع شدة تعظيم الشرع الاستهانة بالشرع لعن قد لا يراقب يوم القيامة لكنه يجرح في الدنيا وقد تسقط الشخالة والأجل واضح يا إخواني قال رحمه الله والمباح قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه طيب إذا كانوا لا, لا, لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا ليس حكما شرعيا وهكذا قال بعض الناس قالوا هذا ليس حكما شرعيا ما حاجة إلى أن نذكره هؤلاء هذا خطأ لأنه لا يوجد شيء في الدنيا إلا وله حكم شرعي ودين الله سبحانه وتعالى يسري على كل شيء كبيراً كان أم صغير ويسري على كل شخص فإذاً وجود هذا الأمر الذي هو مباح هو أيضاً حكم شرعي وهذا عندما نقول إنه مباح هذا من حيث أفراده وإلا قد يكون من حيث الجملة اما واجبا او مستحبا او ما الى ذلك ولذلك قال العلماء إن, ان المباحات تتحول بالنيه الى عبادات ومن اكل للتقوى فهو ماجور ومن جامع لي تحصيني نفسي وتحصيني فهو ماجور ومن ومن ليكون قوياً في بدنه قوياً في جهاده أو, ما أو مأجور والذيك قالوا العارفون ليس عندهم مباح أصلاً كل أعمالهم مستحبة ويتقربون به الله سبحانه وتعالى لكن هذا التعريف والمباح ما لا يثاب على فعلي ولا يعقب ولا تركي طيب ما هو المباح في اللغة؟ قالوا البوح في اللغة أي التوسع ومنه باحة الدار ومنه بحبوحة العيش ومنه البوح بأسرارك باحة بسره لأنه كان ضيقا في صدره فتوسع بترتيب إخراجه وهذا من جمال اللغة العربية أن جذر الكلمة يكون له معنى ويتسع لكثير من المعاني فإذا هو المعلن الب... الب... البوح هو الإعلان وهو الإذن في الشيء أبحت لك الشيء أي أن لك فيه هذا لغة وقال فلان باح بسره يعني أخرجه فلان أباح ماله للناس يعني تركه للناس يفعل به ما شاء وشرعا التعريف الذي عرفه الشيخ رحمه الله هذا التعريف هناك تعريف أخرى من ذلك قوله قول الشيخ نفسه قول الشيخ أبي المعالي الإمام أبي المعالي الجوين رحمه الله لكتاب الترخيص قال ما ورد الإذن فيه من الله تعالى ما ورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذنب أو مدى <تصفيق> ذنب يقال هو مستوى طرفها تأكل تفاحة إن شئت أن تأكلها شئت أن لا تأكلها لا تأكلها تتزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أمر يرجع إليك تسوق سيارة أو حافلة أو دراجة نارية هذا أمر يرجع إليك تلبس لباسا حجازيا أم مغربيا أم كذا هذا يرجع إليك تلبس دراعة أو جلابة أو قميصا هذا يرجع إليك هذا كل ومن أدلة على أنه والدليل على أنه حكم شرعي وليس مقحما في, في ما نحن نتحدث فيه حديث أبي تعلمة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم رحمة لكم غير مسيان فلا تبحثوا عنها هذه وسكت عن أشياء رحمة لكم غير مسيان فلا تبحثوا عنها هي المباح وهذا الحديث رواه الدار قطني ورواه البيهقي كل واحد منهما في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تباره وتباره والحلال يطلق عليه أيضا لقب الجائز المباح أن يقال له الحلال والجائز, الحلال والجائز ويعرف بطرق منها أن يذكر الشارع نفي الجناح والحرج عن من فعله بقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتأوا فضلا من ربكم فهذا دليل على الإباحة أو أن ينص الشارع على أنه مباح تقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام أن رفثوا إلى نسائكم يعني أنه حلال أو أن يسكت عنه الشرع أصلا يسكت الشرع فلا يذكر فيه شيئا وهذا قولهم وهذا معنى قولهم الأصل في الأشياء الإباحة يعني اي شيء لم ياتي الشرع بتحريمه فالاصول فيه الباح او يمتن الله عز وجل علينا به والله سبحانه عز وجل يمتن اشياء اشياء محرمه او او قبيحه او نجسه سبحانه وتعالى من اصوافها واوبارها واشعارها اثاث ومتاع لكم الى ومتاعا الى حين, ومتاعاً إلى حين. او هناك قرائن تدل على انه باح قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ يعني يعني أنه لم يعد حراماً عليكم فإذا حللتم فاسطادوا فإذا حللتم فاسطادوا كان محرماً وأنتم محرمون فإذا حللتم من الإحرام أبيح لكم استيادة هذا ليس أمراً هذا يقال إباحة وليس أمرا واضحي إخواني وأخيرا قال المحظور يعني أخيرا في هذا التفسير لأنه قلت لكم لن نتمكن من ذكري بقية الأمور نظرا لضيق الوقت دعا نقفها هنا ونبدأ من المحظور شاء الله في الدرس القادم الحمد لله وصلى الله ورسوله <تصفيق> نقفها هنا إن شاء الله حتى نطير عليكم نعم الواجب, الواجب. نعم. مال واجب ممكن الدفاع عن الدين الجديد لا لا يقفل. لا لم اقول انه يثبت هو قد ما عليه لا يثبت لكن في مثل صوره ارحم لا, لا يجروا عليهم لكنه سقط فرضهم <تصفيق> رآه بيصلون فصلنا يعني نقول سقط فرضه لأنه أدى ما هو أحد وصله ما عليه والله تبارك وتعالى أعلم نعم نعم تفضل يا أخي من له أسئلة تفضل نعم يا أخي الكريم لأنه لأن العقوبة في الدنيا قد تكون من باب الرضع ومن باب التأديم ومن باب الحفاظ على شعائر الشرع ولكن هذا لا يستلزم أي عاقبة يوم القيامة لماذا لم يأتي الشرع له بعقوبة؟ لأنه ليس بواجب تعني المباح أو المندوب مندوب. مندوب لأنه ليس بواجب نعم طيب هنا الأخ يسأل تفضل يا أخي كريم ما حكم احتفال بالمولد النبو الشريف يعني أن نأتي كل سنة في الثاني عشرة من ربيع الأول ونقرأ قصة المولد ونحتفل بها ونقوم عند ذكر المولد ونستدعي الناس لذلك ونجعله عيداً هذا لا يجوز هذه لكن اذا جاء الشهر والع... وال, وال... وال... وال... شرط هذا الشيء بالشيء يذكر فذكرنا السيرة وذكرنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما يتعلق بذلك وذكرنا أن نستحلط أي عبادة جديدة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله على أن هناك أئمة وهذا قول كبار أئمة المالكية القدامة كالإمام هذا موجود في الوان في من عيار المعرب وقول بني الحاج في كتابه المدخل وقول الإمام الشاطي برحمه الله تبارك وتعالى وقول الإمام الفاكه الفاكهاني وله كتاب المولد في حكومة المولد إلى غير هؤلاء من الأئمة رحمه الله من الأئمة المالكين يقول الأخ عفواً أريد أن أصحح خطأ قلته وهو لما قلت ان الشيخ ابن عبدالله رحمه الله يرى العذر من الجهل لما سمعته من بعض علماء النجد لكن بعد طارعت اسمع الشيخ الحمد الحازمي ذكر أن الشيخ لم يره والله أعلم مع ذلك نعم الحمد الحازمي لا يرى العذر من الجهل الحازمي نشر هذا القول بل إنه كفر من يعذر من ولا شك أن هذا كله خطأ فاحل بل ضلال مبين قال هل قاعده الاصل الاشياء باح قاعده يعتبر نعم يا اخي كريم لان الله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذه سناتي عليه ان شاء الله في موضوع هذا هذا الاصل سناتي عليه في موضوع ان شاء الله اا اما قراءه الامداح كان وما الى ذلك يعني انخلت بعض ابياتها يعني فيها بعض المحظورات لكن في الجمله خلي يذكروها في انشاد سواء في هذا الشهر أو في غيره لا يحرج فيه لا ينبغي أن نخصصه بهذا الشهر أو بغيره من مطلق العام كله نذكره نمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ونذكره ونذكره فضائله ونقرأه سيرته لا نخصصه ذلك بشهر دون غيره منفق بين الواجب والفرض وهل هم مترادفات؟ نعم الواجب والفرض مترادفات لكن بعض العلماء يفرق بين الركن والواجب و... يوجد مثل هذا أصحابنا لا يفرقون من ركنه واجب لكن قد يفرقونه في كتاب الحج دون غير من كتب فالركن في الحج ما لا يجبر بدم والواجب يجبر بدم لكن في بقية الأبواب الركن هو الواجب هو الفرض هو الواجب و... وردوا عليه كثر ما قام به في تونس الشيخ أحمد عمر في شرح كشف نعم صحيح هذا الرجل فتنى التوانس يا أخي الكريم كأنهم أدخلوا لتونس لحاجة في نفوسهم فأضل الناس الله المستعب أضلهم ضلالا والله حازين قالوا الله الله عباده طيب يقول أيما أقرب وأجمعوا لتاريخ الواجه ما ذم تاركه مطلقا أم تعريفه بما طلب الشارع في, في علاوة سبيل الجزم؟ أنا ذكرت لكم ذكرت لكم تعريفا جيدا وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو إذنا أو منعا أو وضعا هذا هو ها؟ عفوا، عفوا، اسمحي، اسمحي، تعمل الواجب شرعاً هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً واستحق تاركه العقاة. هذه استحق تخرج أي, أي اعتراض على كلمة وعوقب أو ويعاقب على تركه لأن هناك من لا يعاقب فنقول استحق تاركه نعم يا أخي كريم يا أخواني موضوع العذر بالجلل ليس هو موضوع الأهم دعنا في الموضوع لا تخرجوا عن الموضوع حسب تعريفات إمام الحرمين رحمه الله هل مندوق مرادف للسنة والمصحب؟ نعم وقد ذكر ذلك الشراح ذكروا أن مندوق مرادف للسنة والمستحب نعم. لماذا لا نستعين بالنظم الامريكي الورقه لانه هناك شروط يعني منظومات اخرى منظومة الدي سي منظومه الشكمه العينين منظومة العبريطي فقط نظم المكتب نحن المكتب هو الاصل لماذا ذهبوا الى نظمات وكل متن امامنا هل يعتبر تعريف مندوب ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم تعريفا جامعا ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزء لا ليس جامعا لأنه يلد عليه عدم ذكر الثواب ولا ولا ما يتعلق بذلك وبذلك قلنا إن أفضل تعريف الله ما ذكره الشيخ في التلخيص الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذنب أو المأثم شرعا على تركه من هو ترك له يعني لم يتركه يعني لو تركه لأمر عارض أو لأمر آخر هذا أمر آخر ما علاقة العدول بأبناء المباحث النظم على الصفحة فمن أراده سيجده أي صفحة أخي نعيم عن ماذا تتكلم في صفحة وما يعني شخص عدل معرقة العدول بأبناء مباحث أيها لأن أنا لم أفهم سؤالك يا علاء أليس التواب معلقا بالنية؟ بل التواب معلقا بالنية ما الأفضل من الحرب؟ المثل الأصلي أم النظم؟ والله النظم أسهل من المثل الأصلي فيمكنكم ان ترجعوا الى المثل الاصل ويمكنكم ان ترجعوا الى المثل الاصل ما النظم الذي حظيه بقضل اكثر العلماء من بين منظومات هذا المثل المبارك يعني العضلية القديم بخلاف ماء العينين والديسي وهما معاصران لكن سبحان الله بعض المنظومات يعني فيها حلاوة افضل من منظومات اخرى لكن انا الحقيقة لا, لا يمكن ان احكم, أحكم بينهم هل يصح أن نطلق؟ ما الفرق عند الحنفية بين الفرض والواجب؟ نعم، هناك فرق عند الحنفية لا تكتروا، طيب، دقيقة دقيقة، فقد أكثرتم علينا الأسئلة المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته ألا هذا تعريف جامع؟ نعم، تحدثنا عن ما الفرق عند الحنفية بين الفعل الواجب؟ بين الفرض والواجب الحنفية عندهم الفرض ما أتى الأمر به جزماً يعني في القرآن الكريم أو السنة المتواترة وأما الواجب ما أتى بدليل مضلون إذن ما أتى بدليل قطعي عندهم هو الفرض وما أتى بدليل مضلون هو الواجب هذا التقسيم الخاص بالأحناف هل يصح أن نطلق على المباح الجائز والحلال؟ نعم المباح هو والحلال المباح ما خير مكلفه بين فعله وتركه لذاته هذا تعريف الجامع؟ المباح نحن ذكرنا تعريف الإمام الحرمين رحمه الله في كتاب التنخيص ما ورد الإذن به من الله سبحانه وتعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك الله من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ضائم دم أو مدح قال لكم ما خير المكلب بين فعله وتركه لذاته نعم طحيح لا حاج بإيتاء المباحات وليس الأبناء. والله لم أفهم هذا. اللي. من فوق عندما نفهم الفرد الواجب؟ جاوبنا. مع عمرية أفضل شيء. لم تتكلم عن هذا السؤال؟ المباح ما خير المكلف وبين فعلي وتركي لذاته؟ نعم نعم جاوبتك جاوبتك. هل يمكن أن يكون المباح مندوبا؟ المباح يكون مندوبا أو مستحبا بالنيات. يمكن للنية أن تقربه إلى مندوب كمن جامع امرأته ليكون من ذلك الجماع ولد صالح يعبد الله ويكون من عماء قال إمام قال الجوزي رحمه الله فذلك خير من ألف ركعة قال من جامع زوجته ليكون له الإمام أحمد أو الإمام الشافعي قال هذا خير من أن يفصل له ألف ركعة الشافعي والأحمد ملأ الدنيا يعني علما ونورا وكذا أما صلاته ألف ركاة ثانية لنفسه فقط طيب هل يمكن طيب قلتم لا يعاقب من لا يأتي المباح ولكنه مجروح لعدالة أنا لم أقل ذلك لم أقل لا يعاقب من لا يأتي المباح لا هذا خطأ أنا قلت المندوب من, من, لم يعني من تعمد ترك السنن فلم يلزمه فهذا مجروح بالعداله نعم اختل العلماء على المباح من التكيف الشرعي نعم ذكرنا هذا وذكرنا دليله انه التكيف الشرعي هذا من الشروح الجميله شرح الشيخ صالح ال الشيخ شرحه يعني في فوائد جيده اه كيف اسمه الشيخ صالح في فوائد نعم ومفرغ مفرغ في الكتاب ممتع فعلا صدقت وكل شروحه ممتعة ومفيدة كل شروح الشيء صالح ممتعة ومفيدة طيب لعلنا نقفها هنا في الآخر من الأسئلة و... ونسرد إن شاء الله مش هلق الدرس لكن نظرا لان قل الكيدو 6:00 لا لا لا طيب خير ان شاء الله <تصفيق> وهو حقا اللي خلالي تزرب هو الوقت حتى الان